بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاده ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة يزعني قال ربي اوسعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وان صالحا ترضى لي في ذلك أحبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ولتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم دین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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتوا أسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المسلمين احرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم